لا اله الا الله قران الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين you i també t'arrofant l'amor